يعم مهاجرين ولا؟ بس سي مهاجر اه بس فقيرت كي مهاجر فقيرت مهاجر يعني امر بيت فقير ابيت حوالي وين اخوش بيت بوا ابيت هجرت كي أبيت يعني هيك تفسيرها يعني هيك الروك سابات فئه دني وبيت قسم تقسيم كران والمساكين مجوتين يعني همه همه مستحق تره اون اوید هجرات کرید بو مدینه و پیغمبر صلی الله عليه وسلم مبوتی امال بني نظیر جیهد بني نظیر اوی کخت دست بسرمان دا او هندك دک بخوهر گلتی یدی همو دا دا مهاجر غیری سی کسید انصاری نگن حالوان نخوش با این اهل مدینه دو با سی کسیش نخویدی دا مهاجر فر هنده اش ارائه را برانجه دوتی بوا فقيرة او هجارت كريد يعنيش تفسيره كريد بجد للفقراء المهاجرين يعني عجائب قرتي ببن وسح كان حالي فامرو فقير و بش تنجي چش كريد هجارت يو كريد ونيا المكيه ترابين ونيا الذين اخرجوا من ديارهم اوه صفتكوا يتواتينا كرنا در المالتوا یعنی آبود دید لیق ناتی نمادینه چونی مادینا نبود بهشی بری نوکا جایی حوش بید نیکو عالم چی دست سفر و سیاحتی با خوشت آوره جیچبو مادینه یا مشهور بو چه نخوشیا مادینا یا مشهور بو بری نوکا بنخوشیا پیامبر صلی الله و سلم با دعای کریم و نیام نوکا ولی آدیا اوم مادینا جم ارض نا خوش جنى خوش يا بو بهندش وقت پیغمبر ص عليه السلام و صحابه چون چي رات نوليد نا خوش بو گلا گلاگ نا خوش يجاو مهاجره پیغمبر ص الله عليه السلام و ايماندار مكه هات نا كرنادر المال و كافر او كرنادر اخرجو اخرجو يعني اكو شنو ادري اخرجو يعني چي رات كرنادر كافر او كرنادر من ديارهم يعني مال و كرنادر و اموالهم يعني چي امواله يعني وناكر ماله خشدة خبل، يعني هم ماله ودا كرنا دريت خان و وتشج دا كرنا دريه دا ماليش كرنا يعني مالي بعد الرومي وقت دار منيا و دي اس دم مال بس همي دمنغو بس چبکن بس راکبدنمینه انه واره دي اوخر من ديارهم واموالهم يعني ودنا كرندار هم خاني دولا كرنداره وهم مال واش و نكر گربن مال واش بخوبه يبتغون فضلا من الله ورضوانا برچه مكه جون وجون مدينه همو يبتغون يعني يطلبون عيده خازا و ابو فضل منا لو هي ربع من بوشيد غير وقت ربع من موافقه بهشتا ربع من رحمه بدى بدى وريد ون وربي عالمين لرزي يعني وربي وربي مهم نبو وشو دنياش تاكي من نبو لروا مهم رزي بين رب العالمين بو وربي وربي وربي وربي وربي وربي وربي هيلان هاتنا مدينة همو إن يتوابوا بهندابو رب عماد حيث واتك، يعني إن يتواك يت شو بنا إخلاص عبدي ورب مدينة، وهما برب بهندش رب العالمين الفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبدعون فضلا من الله والإضوان يقولون كشوكي وابكن تو چند فقير بي نابد خود الخب كي نابد دين خود خود دين نابد فقيري والتبكد وانيا تو راضي بنا رب العالمين بدالا چشورية حرام بكي اول فقير بون وانيا او فقيريا اوات دا وانيا نوكا كم كسا يهو كالفقير وانا بجنين يهي نوكا شفقير وانيا حالو وقلق النخش فس او فقيريا اوات دا يا قيم كيفاش ادنوكيت هاندو كما فيها في دي دا و قال هانديش ونيع فقيهيه والونكر كتشبكان كو دينو خديبيلان كوبي امبرس الله والسلام بيرن السنه بي امبري هر سيدنا خو بالدوام و همو خماوا و نيتها و او رب العالمين باشيت قلبك تبحث رجا قيامته و رب العالمين لي رازق مين من الله اكبر تشكر رازق مين رب العالمين همو شكل لي بواش تبرغو ما تبرغو رازبین آراب العالمین لانی مروکی همه مواسر بید نه رازبین آراب العالمین با کس فلان شونه نکم نیا عالم همو دی بحثیم که عالم دی علم دی عاجز بید و نیا دی خزمیت من من عاجز ما دام تشتکه یا گناحه نا مروف خلکی و رازیب کد سر حسیبانا رازبین آراب العالمین و نش و نیا حس کر و نیا خلکی و اهل مکی همو لی رازی بس و رازبین ها کی بخواهد وقال رب العالمين قلت بلا أهل مكيه هم جبكن همون من راضي بل بلا رب العالمين ما راضي بيد ورب العالمين خو ونيا في شاهدية بو در بجيد انياتا و در كفنا و مكيه بو مدينة همون بو يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله و رسوله وصفتك ديو يوابو يعني هلوكاليا ديني خدهتكر و خديت خده بلوغتكر و هلوكاليا پیغمبر كر صلى الله عليه وسلم و قلب دين ولكن افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك هم الصادقون، هم ان يكون هناك من اجل ان من من أبراعين دنيا <متحدث> توايد رزبو بزبو خدايبو وو هالركايا دنيا خدايت كر ويت رازبون دلو دبت وهمو أجبون جل عمله وهمو ايدبو، بل هندش أبقى إيك الواقع يت ونيا كر أبراعين ما تحيد مهاجرات كر ورابعين بيشتمت بهم كشوكي وابكان وأو بيشوايت هنجونا وقدويت هنجونا والذين تبووا الداره يعني والذين سكنوا المدينة وتمكنوا فيها وعمرو بديهش ربع عين ما تتوجه جاتي بان وجو هنا قدوه حوالي حوالي ما دينش وحالك جي ادور على سكري ادور على سكري ادور على سكري ادور على سكري ادور على سكري ادور الله بس و پیامبری سعی کردم چنین افرادو ندا، چند افراد ندا؟ تو این نه هواچه؟ تو با؟ تو با و چیه دیش؟ طیبه آها افراد پیامبری سعی کرد سر نوشیدن اهل مدنیه، چرا برای امت حتی وقت کاش آبیت اهل مدنیش که چه بیش نه اهل مدنی؟ آنصاری، چه بیش آنصاری؟ ما فرم، چونکی وارد کردیا پیامبری الله علیه و سلم دینه خدا کرده آن کاریا مهاجره کر و وقتی بیامبلیسال الله علیه و سلم مادینه گویی کی دهه ات جالمن؟ هر کاریا ممکن که دام دینه خدا بلافاکت مکی کس چی نکرد؟ آه کسی الله علیه و سلم طبعا مکی وقتی می‌جن یعنی نبحصی واکس و بسرمانه اینا نبحصی واکس و این وانیا دسیده هایی مال دسیده وی وانه کسی وانه بیام بس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 یعنی چطور؟ او ناف خانی مروی ناف خانی یا خودمانی؟ هم ناف کرده دا؟ ناف کرده شبه؟ ناف تو چه مسافرگی؟ نه، در ماده. اهل چه ملاخو؟ هم ناف ملاخو دا؟ ایمانش هم مگه ناف دلکرده بو؟, ناف بو؟ اهل اهل بش بش آن ناف دلکر آنصاریا تبو اداره یعنی چطور؟ آهله مدينابون؟ آهله چجبن؟ آهله ایمان رجبون. پس علیه و سلام چطور؟ بج بج. ایمانه هي واحدة بعسى مدينة جاد. لا يأذروا إلى المدينة. وكي وكي يعني, وربيد يعني خلاص رavid ونيه صعب. ماشته كده. آه أبا ما تفسيرك الدار يعني أهل مدينة انصاري و إيمانكا رب العالمين براب العالميني؟ بخدبتني حبو، شلك نور دانابو، خالصا براب العالميني حبو نتهم ذاك ده إخلاص الله بهابو ما العالمين مرحيد من قبلهم يعني شيء من قبلهم؟ oh. ولكن هذا هو مسؤول عنه وجود الله وجود الله وجود الله وجود الله وجود الله وجود الله وجود الله وجود الله وجود ما شكر بو. وجود الله يعني الله من قبل وجود النبي صلى الله عليه وسلم وجود الله وجود الله شكر بو. الله الله الله الله فهذا من قبلهم يعني بلهم مهاجر بسنا مدينه يحبون من هاجر إليهم يا رب العمصر فاتت واجده بيجيد بيجي واجده قد هذا أكل باشيت وابو كيف هو ابي أبي هجرت كري هر كس هجرت كربو المكي يون هر غير مكيش، چوبو مدينه كرب لي وندبون، ندبون، ندبون ندبون يا هبا، وكينو كان للموعد ميصرات، ندبون كورد البولاينة. يا علاه كيموتيا بو يعني عاد تنقيصا بو يعني امروا قال برقه بسماوات اما وانا وانا كين يا شو اخرن دولنا وانا شو تنقيص وانا ك كيف واد ات يعني يحبون من هاجر اليهم يعني هر كسه تجي هجرات كربو شو بمدينه اهل المدينه كيف بيدان اهل المدينه كيف بيدوا خوج بيان شو بالو اهل المدينه كرهتها وخوج بين يبون آ چون چونکی برایت ایمان نه میام اوبرهند واجب و سر مرو و بسرمان برای خویه بسرمان چه بگه خوش ببین اگه هر جایی که هدی هر کسی که هدی میام بسیاری که نرگنی میکنه اشتباهی صوره ی سپیه ی رشته و نیه اگه رش بیه میکرد نو و بنانیه سپیه میکرد کیفیت چیشده و نیه دسر که نچه اولی دسر که ایمانه مروه که ایماندار بیه میکیفید مروه که ایماندار بید واجب و سر ما ونها مروفية كيف ببئت في عمباس الله وعلا وساً مجد إيمان دار همو اكي چنه عفريم اكي جيان اكي ونها مثلو چه في توردهم و تراحمهم و تعاطفهم تفيا رحمة بإيمان دار إيمان دار إيمان دار خوش ببئن ونها كيف إيمان دار ببئت حلو كاري إيمان دار ونها إيمان دار تفيا همو تهبين باهم درابعين مرحب أنصارية تبج أنصارية تهبونه يحبون من هاجر إليهم كيف هكذا تات هجرت كري وتاتنا مدينة جه هر كسا من هاجر إليهم هر كسا كي هجرت كر بو كيف بي تات بهند واجب مش كيف كي كيف همو بسرمانا بيت هر كسا كي بيت و بيت و بيت ما كيف بيد بيت هم سحنا كي الجماعة منا من نية، أن حزبنا من نية، أن منيا المحلامنا أن محلام من نية، أماهم موجنا، أماهم مو بيعمل صعسام يقول تي موضوع تحت قدمي أماهم مو بيري مرف بتت إسلام ده تبي أشيله كده؟ تبي تودني أبن بيخو بعد دلكي بري، واحده مرف تي آب و نشتی ناف اسلام داشت بگات آب بنی بهت اسلام دو برد کی دیری پشتمیده از اسلام و توی دل خونه این گر دا آن در خونه این نبود نه اما همون جاهلیت اینا. نه. هر کسی که ایمان داره بید واجب ما خوش بوده واجب امها رو کاری بکنه. بسیار ایمانداریش با ایمانداری فرقه. اما همه مزاحم ایماندارد میای عرق و خوره ایماندارد میای نوشکره مکیده بهتر خوش بوده. ایماندار نوشکر يا اماره دارت مي قمار الكره من يجا ناك مي مادرك اي منين ويش كره قرآن قرآن شي دي سنه تجيت ما او دي بتر خوش بيت الاماره دي ديش ما دي خوش بيت بس ما همش تبي خوش نويت يعني غنه حيفي ما تش ما كرب لبيت بر وي قمار اوادك آن هر غنه حكات دهويد ما دام غنه حوي نغشتي چه؟ شي هني غشتي شرك كفر جفا استفدك انصار يا ابو رب العالمين مدحیت واد کد ود بیشتماش یا گویتیماش چند آیت و حدیثا کماش کیفت بیا همو ایمان داره کبه وَلَا يَجِدُونَ فِي صَدُورِهِمْ حَاجَتًا مِمَّاُوتُو چوجه را مروفت انصاری افعالیم بجید نفس فی صدورهم یعنی فی قلوبهم یعنی دلیت وادا چوجه چی دانه بو حاجتًا هر بکی تفسیراتی یعنی حسدًا چوجه را حسید یا خوب که داند بر؟ مِمَّ أبي وظيفة أنا أعمل كم؟ نعم ها؟ مودي أنا أبي وظيفة شنقول؟ أصير دخول شنقول؟ نعم يا حسي دخول نادم مأوت يعني كيا؟ أنتي أنتي كابو من حسي دخول بنتنا نعم نعم نعم كابو تشتغل بيو بوق حسي دخول بنتشيلون نادم نعم أو فضل دعوة شف هذا يقول يعني؟ إيمو نعم نعم أو في أوداء بيعم بيصع وسنة في همود أوكي مهاجرة و مهاجرة وشو حاسيد ياهم من يع مهاجر ده نرد بنعرف بتي من ياسعكيم ما فحواهن ده من يانو كاش أنا مخلين محروم كده همودا مهاجرة ده يدخل هنا زماننا ينادي خد دل داشت كاسعة فانا كه بعدين ربع عامل تزكيات كي كر يدلت أنصار يعشر شوف تزكيات دلت مهاجرة يعشر وتي يبتغون من الله ولضوانا وذي اولئك هم صادقون اي بتزكيه دليج او ايمانهم نادري لا بيان في عالم التزكيه دلت انصار ياشكر يحبون من هاجر اليهم ولا يجدون في صدورهم حاجه مما أود. يعني خل نافد الاخوج دا تشجر اف اف حسید یا خوب خلکی دانه بید میاد بشید مثلا عزم من دو برادر یا تایید بلکه اشتا که دمه بید نه دمه بی. یه دیمش بابو ندامه بلکه خوب برادر نیمه بید سبب به هندی به همبری سالالله آسانم چند جار دا مهاجر را که، ند انصاری خوب ایک جار انصاریه که دل داشته که حسید یا خوب دانه بید به مروفی مسلمان خوبید بید گوید نیست حسید یا خوب سرود جهانیه برکی اوی من جهان دوام من اونده افران کسی اونده همون دادیار او حال متشت زانی جهان برکی پس دیگه او چسته دوامه چسته چیه؟ کیم؟ چسته مال دنیا یا؟ جهان مال دنیا اما کمین برادرک همی دنیا دینیل منفشه لی حقیقی منفشه لی باقی بون بیجید بلاوی پیلا جهان اول بون حقیقی نبیجید اما مثلا سر مال دنیا اولا بابو وقت بروی ویژن این را اصم بابو گود اخراو ندودم سر تو حل ایکی عاجز که اوه چیه او تخو که. اما تا خود سر را عاجز که سر را چه خارنه سر را دنیاه سر را خارنه امرو به سلمان نبید یهو بید مباشر بیشترین نبید اوه اوه اگه دویش چلید کتین نداری اما این انصاری ها ندف و ندف چ ويؤثرون على امفسهم شيء <تصفيق> يؤثرون على امفسهم يعني قدرين وقتل هو اثار اوا تشتكي تا شوقي هابي تو تي بي بيتي بيتي بيتي بيتي بيتي بيتي بيتي بيتي بيتي بلا بيتي بيتي بيتي بيتي بيتي بيتي بيتي بيتي بيتي بيتي بيتي بيتي أما تدى حاجات أبرا أخويا بسرمان وشورة أبرا أخويا بسرمان قاتلين وشورة تشترينوه؟ نا قاتلين يو أفا أهلي مدينة ونيا فيهندين مشهور يؤثرون على أنفسهم يعني ناوكي خودانان قد رواب ترخو ولو كان بهم خصاصة يعني ولو كان بهم حاجة شديدة يعني أفا اشتوا دا مهاجرة وقالك بيت فيه ويتشتش بس هم كيف أنصار مهاجراتات وقد رواد تشتاكي بي تي في بوين دا تشتاكي مهاجرة بلا يعني دو محفيرا بنا ايكي كن بو ايكي درس بو دا يكن بخواه لن ايوه الشول بيه چه بو يدرس هبو دا يكن بخواه لن وده يدرس دنكي دن مهاجره. يعني هذا طبعا قصة وايد مشهورا يد انصاريا ون يعني اينا بو تنزورا نهاوات الله البيانبري صلى الله عليه وسلم دو بسح تاني می‌دونه تکیه قات خانیده، تکیه به خوشت را دویدن که، آدم مهاجری، خرابتره این خوشت را دو به خود دارند. دو بیش نه، هندی برای عماری صلّا و سلامتی آرا صورت کرد. شریعت را که بد، من دو جناتند. جنات که خطر دادم دبره من مهاجر شد کرد، ما بخویم خم ول کرد. به هندی برای علی انفسیم، یه اثار ها بود، قدری وابتر خودگرد، اوشته و آن پیتی وی پیا بوده دانه ودنا بري أخوي بسم الله وداخو مع تليحنا في رجلك المكان بيعمل الله عليه وسلم بيعمل صاموسم فريكر ما دخلو بتمشى هيا وبتمشون يا رسول الله بيعمل صاموسم بتوه أنصاريا ودي كده في مكان هنا أبو طلح رابو يا رسول الله أز ما مكان أبو طلح يبرم الله خزانه هو بتوه قدرة مكان بيعمل يهدي الله وسم بتوه مكان بيعمل يهدي مكان مايا. که می‌چه، یا بودی بولا مهندت تیراب بچی که. یه نو بودی وقتی بچیک عشا بر سیبون، و دعوا خارنکر، بودی تو بینک می‌شی که آدات نمی‌نن. بودی پشت اینگی بود خارن بینه، بودی وقتی دخانیش اینه، بودی عوی چرای وم رینه؟ بودی همیشه گری نخورید چرا می‌فانی؟ بودی دیم مرچ مرچ کنی، حالا سامچیت کنی. آم اگر ام مرچ مرچ دنیا خرابیم، بودیم بودی بعضی را خود؟ بعضی بولا و وقتی واقعی ونیا عفشت هم میکرد، اون میفانه کشوه، اسپدیچوه میزگرفت، ولی پیامبر از خواصم نویش الله علیه وسلم گوید عجیب الله، یعنی ضحک الله من صنیع فلانی و فلان د. یعنی اربعین عجیب بردیبو، شهودی، بر وشولا، ابو طلحه و خزانوی کردی. یعنی اربعین پیکانی، ابو طلحه و خزانوی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 بنيها انصاري ومهاجر ناب هذا من جيلك بونون عندك مرو بون ابو عمامي دابون كنت الله عليه وسلم يد ابو جوانيا اسلام نشا اسلام ايش هر كساكي بيتا بالاستن الشح نفسه الشح هو أشد البخلي الشح يعني رزيلياكا غالكا زورا مع الطماعي وتقال شدش داش يعني هم تو يا رزيلي بحق يوكا صناده ساتة وحق ساتهي وحق ماليته دهي وهم مروي طماعيش بالكوم مروفين مالي خالكيبت ودسي خالكيبت اوه ينجد بجنة بجنيتش؟ چه بجنة شح لهم داشت بها مساء راسم بجيد حيثة كلا بجيد واتقو الشحة. يجت خوبا رزن الشحا ني افي رزيليا ويا زور كف ما عيشاد گردت يجت خوبا رزن من قن من كان قبلكم الشحا باو قومه بيش نقول چبن هلاك بين هل بي صفتاي بوك صفته الشحا رازيليا كزوره جهالكسه بيته بارسن الڤي الرازيليون نفسي، طماع نبيد، الرزيل نبيد، حاقوا كسردات أبي، حاق المالويدو هاي، فأولئك هم المفلحون. أف ملوها دي سالكفن، دي سالفيرازبن، دنيا وآخرته، المفلحون في الدنيا والآخرتي، يعني الدنيا وآخرته سالفيرازبن. بها ندد بيجن، بني أفا أخفنات، بيجن عبد الرحمن بن عوف، في وقته بس أف دعايت كري، اللهم قني شح نفسي، دیار دو فاید تون پاره زیل چه؟ آه شحه رازیلیا نفسمان. یعنی تون پاره زی از اصفهان لولیمن پیدا نبی. و اکلولیمن همیش لولیمن بس دعایت. یعنی کی گوته؟ تو بود تو نمید دعایت کی؟ تو بخو دعایت دینو کی؟ تو وضو دعایت کی؟ گویی چون کی اگه از هم مباراستن ال ویس نفر دایکه شحه گویی دیس هلفیلاز به دنیا و آخرته وافعته بوقاد و منیوک فأولئك هم المفلحون. أبدو نوع كذب ربعهم ما قوتين. <تصفيق> قوتين عجايب قتين بيش حالي وافا. ونيا وافانا ربعهم ما تحت واكرا. وصفات الواب وقيت باش قوتين. وقوتين أبا قدوية تنقونا وبيش من بعدهم. جاءت بيشتي مهاجرين يعني بيشتي هجرات كري بيشتي مهاجرة أولي هجرات هذا قولكه وقولاتي والذين من بعد يعني هتخرج يا متهرك سك بيشتي كبر مهاجر وأنصاري أنا بس بحسي مهاجرة جمهور علماء من بعدهم يعني أباء أو أباء أبا مهاجر بشت المهاجرا الأنصاريا هاد بيت الإيمان هنا بيت ودي ركوات بيت يقولون كد بيجن وتبيا كد بيجن ربنا اغفر لنا يعني يا ربنا يا ربي توجنا ما خوج ببي وما ستر كيد ولإخواننا وتوجنا حب مش خوج ببي وتواصل ستر كيد ودرجة وابلن كيد الذين سبقونا بالإيمان أبي بيش ما تشكري بيش ما دو إيمان هناك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 ولكن اصبحت مسلمات مسلمات مسلمات مسلمات مسلمات مسلمات مسلمات مسلمات مسلمات مسلمات مسلمات مسلمات مسلمات مسلمات مسلمات سالا مسئله کیابنیا سالا علیی سالا بچیکا سالا هشت کیابی دنیا هر بونش توت ها دکران، یه هاتیکران عناه هاتیکران، ونیا هاتیکران، الله عليه وسلم سلم صحابا ونیا پشتی بیامبل میری صحابا هاتیکران ونیا ما بین صحابا، اما هر واس صحابا وحده چی نه ما دعایربوی کدکریم، اما نوکاب صرماه نوکا جلا کوه ونیا حق دادنیدهی، دلکیابن هر ایکیلوه دل خدا دانه راست خدا موجکلیش می‌بینیم. إلا دوليكم إذا حق <تصفيق> ده، أما عزو تقولي كافترمانية، ليش الحكم يخو من شريعتي؟ من يعني شريعة شد كل ما يحاك خلاص أنا ده شنو بقى؟ كأنما ما بين هذا؟ أما إدنوكا حق دار ما النافذيدة هاي، كهربة النافذيدة هاي، يعني وقت أيه خراب يبقى هن خراب از رزید کردم ایشونی هند که من ناف دل خوده که اینگی دبومنش هر که بید اسیر رزید کم از قطع من ناف دل خوده که اینگی دبی قطع از ونیا هر شتکی جال میکر از که من ناف دل خود آره چیه از حق دنیا مرویه بید هم اخصومات شتکیه به هند ربع عین بچید اون دعات کن آمرویت پشتی وقتین بچنیاره با خودت تو چی کار بینای خیال دلم دوچی ایمان رؤوف يعني تو خدان رحمتك جل جلك أزوري الرؤوف هذا إيه النافذة رب العالمين يعني معناه ويش يا يعني شدة ورحمة يعني رحمتك جل جلك وياه جل جلك آخر دمائك رحمتك جنة رؤوف رحيم وترحمته تأيبدو خاصة هاي الإيمان دار الدنيا وآخرتها تو هي رحمة خب ما دبى وهاي رحمة خو أزوريش تو ما هذا عميت بيشتي واتين يا رب العالمين بن هذا علماء بيجن دي أفواهته دين السرحدة كواجبة سرهمو بصرمانكي كبشتي الصحابه وتابعيها تبي تبي دعابه كيف كده عفوا دعابه الصحابه و, و... المهاجرين رب العالمين المهاجرين طبعا جواها ما بنتلا. الأنصار يدبروا دنا، الذين جاءوا من بعدهم أفسينا. هم بيشتوى تين؟ غير مهاجرة وغير شيء غير أنصارية. مهاجرة شوين؟ أنصارية شوين؟ أم كين أو كيلوانية؟ أنت بيبين أم ببين س. تبي أببين أم عونينه درستي. بس تبي أخوك كينه يدشة؟ تبي أخوك كينه س. تبي أخوك دي كانجي ببين سيش والذين جاءوا من بعدهم من أفسه إيمان دارم. هكذا ملف ونيا الناس <سؤال> إيماندارا دنا ميني تبع يسألكينه راضي ببيت ونيا ورحمة بكده بعد بعد صحابه وتابعي دعابه كده ونيا اللي راضي بيد احترام وقدره وابغريد ونيا بع بعسوا باشيب كده شو بعسوا بخرابينكده هكملوا في أفنكر ملف الفانا همانيه ونيا إيماندارانيه لأن هاديرحاتين كانت عافينية بجد كن مهاجرا ببى كي هيك المهاجرة فإن لم تستطع فكن أنصاراً هكانت نبي بيا كي أنصاري هكانت نبي كن متابعا لهم من إيك يعني ايك هيك الوكاس أو التبع يعني الدوتي هكانت أبش نبي سيش نبي كن محبا لهم تبي تشي من نبي خلاص انت ما نينا؟ ما هي دي مانينا؟ هكذا أبا نبي يعني مخوش نبيان يعني, يعني مروف ونيا فيها مسعى وصف لا يحب الأنصار إلا مؤمنون ولا يبغض الأنصار إلا منافقون هي يكيرب نيفا من يا يمان دارنا ما أفتياء؟ شو هذا كيره هذا؟ نفاقه نفاقه عند أمره إذنوكا ونيا خطينا درعسوز بسرمان ونيا الدولة جمهودية الإسلامية ونيا المترجم الى جمهورية الإسلامية الإيرانية الإسلامية نفسه وص... لعنة ذات كانت كيف؟ <تصفيق> صحابات بيانبالي كرب صحابات بيانبالي بي أفنين إيما نماين؟ نموين و هنده كويتي يقولون ببقى روج كن شمسا ونيا فإن لم تستطع فكن قمرا فإن لم تستطع فكن كوكبا مضيئا يعني بقى ستيركو يارون و هكذا نا فكن كوكبا صغيرا بباسيراغوتش لو كوكول هكا نادي بياتيه دميت طاول ياتي يعني هدي توتشي ادريت مثلا روايدا النهر ونا اسلام ادريتيه ديرين ني اويت شمس ونيكن مهاجرا وني قمر كين انصارينا وني كوكبا مضيا امام ديواچن هدي مهاجر وانصارياتن آب دی و نیا آب کهو که بان صاحیه را نسره خوش ببین. يعني هک خمر مرفی پیچه نبی توی اما برام مرفی چپ کرد. مرفی خوش ببین. مرفی پسیوا باشیب کرد. اینی مرف نه چیت نبی گرید. اینی ولله ما فلان صحابی او کردیا. تنقیص کیم دام؟ تنقیص و نیا کیم و امام الشافعي رحمة الله خدا لبی تو احب الصالحين ولست منهم ولستو من مرفی صالح خوش ببین بس از چنیم؟ آسمانی مه، یاس من روش صالح نیم ه، بس من خوشه، بلکه رب العالمینی، با خاطر خوشه ویانا من بوا که خوشه ویانا من بوم روش صالح چیه؟ عبادت ه، بلکه بل خاطر وی خوشه ویانا چه ممکن؟ یعنی ما خوشه بیطرف ما خوشه میده ب. جایی که مروری پنیا و کی صحابا و تابعیا و مهاجر و انصاریاش بکت، تیام روش پیچ بکت، تیام روشی آخوشه ببین، نه آخوشه ویانا هك حوج فينا ونما أما نر في إيماننا ونما. شو كألف سياسية للفقراء المهاجرين والذين تبوء الدار والإيمان والذين جاءوا من بعدهم. ألف هرسك رب العالمين ما حيت وايد كلام. فشتي وان ألم ترى إلى الذين كنا؟ ألم ترى إلى الذين نافق؟ هيه فشتي ورب العالمين شو نعيدنا جودنا؟ هيك اللي شو بعسيك يا وابحس من وافق <تصفيق> هاتي <تصفيق> يا كرم الم ترى <تصفيق> الى الذين ناقوا جمعوهم بسرمات ديال فوناري بندل وما يغوتي اول هيك ما ايهت بش تم وجمديار بين وخوج بين قدره وني قادر هاتي ناني تشت باشيت واد بيجودي او ما بين چون که آبیش باشه کن و نیا او خالاتی او چتیتید هاتی نکردن ما بین و دا تیم چه کرد کن آتیم کوک کرد کن نیا وام رب عالمین و نیا هر وی عالمین و نیا میتبارد امناف چه دنبی نه امناف فتنه و خرابیه دنبی نه و نیا و او تیمی چه کن آزمان آخود بار اسی دیما معمولا زبان آخوده لب بجت روشه اهل بد ايه كل اهل بدر يعني ابي بدري شر بعدي داكلي بيجي اخر نفك وزور بودي هنا ما بيعمر انس صلي والسلام بده ما يجي رب العالمين اطلع الى اهل بدر بتنسحك لي اهل بدر بني ورب العالمين قلت اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم ودي هر شركان كان هر بنا حكان كان قسمو يا خوش مش من اول شر قال بيعمر صلي والسلام ودي دفاع الدين يا خديك دي دفاع الدين يا جا إمام عمر بيش بس تingly بودا خالك يبودا الشعر بن بحسي أهل بدري نكمل جالك خالك ده هيلاوتشي بدل أهل بدري يعني <تقوله تصفيق> عمر عالم نصيحتك بن كده بحسي واك. در قسمتی بهش دستوری گذاشتی، یا در زور می‌لگد، دلیل به دلیل هند کاربر عالمین لعاجش بود. اگر صحابه که پیغمبری هم بیت، واجب است همه مخوض بین و نیم بحثیات محترما واهبیت، قدر واهبیت، و نیم آوچته دیش، اون هکه اشتاق طبعا آوچته هاتی، نه که ناف کتی با فلان اشتاقی فلان شدی، صد نو تلوی دروغ، عفشت نحنا مراهقين دشمنيتوا يهات يعني ميسين وعندكش تجبنية وكبشلي يهات يا بدر أما رب العالمين ليش لا كذي رب العالمين لا لا وني سر ورب اهل بدر وبصحابه بعمري وب صلى الله عليه واله مثلا اخر دعوان الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على خير خلق محمد وعلى اله وصحبه اجمعين